بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامر تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يرد الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهن فَيَعْلَمُونَ وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَمَّا كِتَابُهُمْ مَعْلُومٌ مَا تَسْتَقِطُّ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلًا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ وَقَالُوا يَا ما ننزل الملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذن ظريب إلا نحن ننزل الذكر وإن له لحافظ ولقد أرسلنا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 ولو فتحنا عليه باب من السماء فظل فيه عرجون لقانوا لقانوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسفورون ولقد جعلنا في السماء بروجا وزينا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 أسقيناكموه فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين وإنا نحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَلَقَدْ قَالَ لِقَوْمِ الْإِنْسِ لَمْ يَنصُنْ صَالِحٌ مِنْ, من حَمِيمٍ مَسْنُونٌ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُمْ قَبْلُ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 قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال رب فأنذرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت معلوم قال رب بما وَيَتَنِيلُ اَزَيْنَنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إلا عبادك, إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ قَالَ هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا تبعك من الغاوين وإن جهنم ما لبعدهم أجبين لها سبعة أبواب لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم إن المتقين في جنات وعيون إن المتقين في جنات وعيون أدخلواها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرور متقابلين. لا يمسهم فيها نصب لا يمسهم فيها خرم وما هم منها بمخرجين نبئ أي بعد اني انا الغفور الرحيم وان عذابي هو العذاب الالم ونبئهم عن ضيف إبراهيم إن دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم قال أبشرتموني على أمسني الكبر فبما تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال ومن يقلق من رحمة ربه إلا الضال قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إن أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل نوط إنما لم نجهم أجمعين إلا مراكهم قدرنا إنها لمن الغابرين فلم يَقُولُونَ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُنْكِرُونَ قَالُوا بَلْ جِنَّا كَمَا كَانُوا قَبْلَه يَمْتَرُونَ وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ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 لا عمرك إنهم لفي سكرتهم يا مجنون فأخذتهم الصيحة الشيئين فجعلنا عليهم سافلها وأمطرنا عليهم حجارة بسجين إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم إن في ذلك لآية للمؤمنين وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقلنا منهم وإنهما لبإمام مبين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 وقل إني أنا المدير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم فوربك لنا سألناهم أجمعين عما كانوا يعملون فصدع بما تأمره أعرض على المشركين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 وعبد ربك حتى يأتيك الأكيد